وَسِيِّقَ الَّذِينَ تَقَوَّرَ بَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمْرًا حَتَّى سلام عليكم طبتم فادخلوها خامدين وقالوا الحمد لله الحمد لله الَّذِي صدق الواد وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ الأرضا تباو من الجنة حيث وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَشْرِ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ, <العش> <تحفين> من حول <العش> مُنْتَرَلَ مَا لَئِكَ تَحَامْ مِنَ مِن حَوْلِ اللَّهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ بهم وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم وعيرين الله <بهل> الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قدق الله العظيم